أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا إن شاء الله تعالى هو الدرس الخامس والعشرون من سلسلة شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية للإمام الشوكاني ونحن في كتاب الصيام وهو الدرس الثاني لنا في كتاب الصيام وهو الدرس الأخير في هذا الكتاب قال الإمام الشوكان رحمه الله فصل يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي والفطر للمسافر ونحوه رخصة إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين باب صوم التطوع يستحب صيام ست من شوال وتسع ذي الحجة ومحرم وشعبان والإثنين والخميس وأيام البيض وأفضل التطوع صوم يوم وإفطاع يوم ويكره صوم الدهر وإفراد يوم الجمعة ويوم السبت ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق واستقبال رمضان بيوم أو يومين باب الاعتكاف يشرع ويصح في كل وقت في المساجد وهو في رمضان آكد سيما في العشر الأواخر منه ويستحب الاجتهاد في العمل فيها وقيام ليالي القدر ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة قوله من أفطر لعذر شرعي يجب أن يقضي لقول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر فهذا هو القضاء ولحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في قالت فنؤمر بقضاء الصيام فنأمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة هذا بالنسبة للحائض فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة وهذا إن شاء الله واضح أما بالنسبة للمسافر بالنسبة للمسافر فالفطر رخصة وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمر الأسلامي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أأصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال إن شئت صم وإن شئت فأفطر إن شئت فصم وإن شئت فأفطر وهذا حديث في الصحيحين وغيرهما والسنن وغيرها وهذا الحديث دال على أن المسافر يرخص له في الفطر وهو في صوم رمضان لا في التطوع دليل ذلك ما ورد في رواية مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أجابه بقوله هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه فقوله هي رخصة يشعر بأن المسؤول عنه هو صيام الفريضة لا صيام التطوى لأن الرخصة إنما تطلق في الأصول في مقابلة ما هو واجب فدل هذا على أن سائله إنما سأله عن صوم الفريضة لا التطوى وقد هذا أفاده الحافظ بن حجر في فتح الباري وأصرح من هذا ما أخرجه الإمام أبو داود والحاكم من قوله يا رسول الله يعني نفس الحديث ولكن برواية أخرى يا رسول الله إني صاحب ظهر وعالجه أسافر عليه وأكره ربما صادفني هذا الشهر يعني شهر رمضان وأنا أجد القوة وأجد وأجد لي أن الصوم أهون علي أهون علي من أن أخره فيكون دينا فقال أي ذلك شئت يعني خيره رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على ما ذكرناه. وهذا هو الذي ذهب إليه الجمهور خلافا للظاهرية الذين قالوا بأن الفطر واجب الفطر واجب وليس مجرد رخصة وهذا أيضا مروي عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه يعني من قوله هو من فتياه أنه كان يقول إن الفطر واجب وأن الصوم لا يجزئ، وقد جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا نسافر مع أنس أنس قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعي الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فهذا في نفس المعنى. وعن أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن الصيام. قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ثم أنزلنا منزلا آخر وقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا فكانت عزمة يعني نقيض الرخصة فكانت عزمة فأفطرنا ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فهذا كله يدل على جواز الأمرين ويدل على الخصوص على ما ذكره الإمام الشوكاني هنا في المتن وهو أنه رخصة ولكنه يصبح عزيمة لمن خشية على نفسه التلف أو لمن كان خشيا أن يضعف عن القتال أو غير ذلك ففي هذه الحالة يكون الفطر عزيمة لا رخصة ذلك قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى تفصيلا في المسألة قال من كان يشق عليه الصوم أو يضره وكذلك من كان معرضا عن قبول الرخصة لأن هناك أناس من المفتونين يكونون معرضين أن تقبل الرخص لا يقبل الرخص بل هو دائما يأخذ بالعزاء ولا يأخذ بالرخص أبدا ولا يقبلها فكذلك ومن كان معرضا عن قبول الرخصة فالفطر أفضل وكذلك من خاف على نفسه العجبة والرياء فالفطر في حقه أفضل وهذا تفصيل حسن في الباب ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى طيب من شرع في الصوم ثم أفطر يعني كيف عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ قراء الغميم وهذا محل وصام الناس معه إذن هو في الأصل صائم فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون في ما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه فأفطر بعضهم وصام بعضهم فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة وهذا حديث أخرجه الإمام مسلم أولئك العصاة معنى هذا أنهم عصوا هم نسبهم إلى رعي الصيام لأنهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوا أمره ولشك أن الذي يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من العسط فهذا يدل على أنه يجوز للمسافر أن يفطر بعد أن نوى الصيام من الليل فهمت إن كان نوى الصيام من الليل ولكنه مسافر يجوز له أن يفطر في أي وقت من النهار وهذا هو قول الجمهور ثم بعد ذلك تفصيلات أخرى لا محل لذكرها هنا وأحيلكم في هذا الباب إلى رسالة للشيخ الألباني فيها في حديث يعني تكلم عنه الشيخ الألباني وهو رسالة تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر هذه الرسالة موجودة طيب يلحق بالمسافر كذلك الحبلة والمرضة الحبلة والمرضة المرأة الحامل والمرأة المرضة وذلك لحديث أنس بن مالك الكعبي وهذا هو غير أنس ابن مالك المشهور أصحاب المشهور هذا أصحاب آخر كذلك وهو مقل من الرواي بل ليس له من الحديث إلا هذا الحديث الذي سنذكره أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبل والمرض الصوم أخرجه أصحاب السنان وقال وهو حديث صحيح وقال الترمذي بعد الرواه حديث حسن ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد طيب قال الشوكاني ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه وذلك حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه وصيغة الإخبار هذه من ماتوا عليه الصيام صام عنه ولاية صام عنه ولاية هذه صيغة من صيغ الإخبار وهي تفيد الأمر والأمر للوجوب كما تقرر في الأصل وقد ذكر بعض الناس بعض أهل العلم أن الإجماع قد نعقد على أن هذه على ان الأمر هنا ليس للوجوب بل هو للندب. بمعنى أنه قالوا نعم الصيرة تفيد الأمر والأمر للوجوب ولكن صرفه عن الوجوب الإجمع ولكن الإجمع غير متحقق بل هذه مجرد دعوة فقد خالف في الإجمع ابن حزم رحمه الله تعالى كما في المحلة وخالف فيه أناس آخرون لأنه روى ابن حزم أيضا خلاف هذا القول يعني القول بالوجوب رواه عن داود الظاهري ورواه عن أبي ثور وعن الليث بن سعد من أئمة أهل العلم ورواه أيضا عن الإمام أحمد وهذا في رواية عنه بطبيعة الحال ولكن الجمهور على خلافه يعني الجمهور يقولون أن الأمر هنا هو للندب فقط لا للوجوب فهمت طيب الراجح هنا هو أن يقال بأن الأمر للوجوب وأن من مات, علي من مات وعليه الصيام صام عنه وليه وهذا للوجوب على الولي لأن قد ورد الحديث صحيحا في الباب ولم يرد شيء يصرفه عن الوجوب وكما رأيتم فدعو الإجماع غير متحققة بل الإجماع غير موجود لأن الخلافة موجود في المسألة فإذا الصحيح أن يقال بالوجوب في هذا الباب وقد قال بعض الناس احتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث في آخر الحديث إن شاء صامعا عنه وليه إن شاء ولكن هذه الزيادة زيادة منكرة ضعيفة تفرد بها ابن لهيعة قال الحافظ في التلخيص يعني في تلخيص الحبير قال وهي ضعيفة لأنما مدارها على ابن لهيعة وابن لهيعة كما تعرفون ضعيف لسوء حفظه طيب المقصود هنا هل هو الصيام الفرضي أم صيام النذر؟ لأن من كان عليه صيام تحتمل الأمرين تحتمل النذر وتحتمل الصوم. الصوم الفرض يعني فرض في الصوم الفرض. فذهب الجماعة من أهل العلم إلى أنه يصام عن الميت النذر دون الفرض. وقالت قال بهذا القول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وهي راوية الحديث. وهو كذلك قول ابن عباس وقال به الإمام أحمد كذلك وانتصر له الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في إعلام الموقعين فقال فكما يعني قاسه على الصلاة فقال فكما لا يصلي أحد عن أحد ولا يسلم أحد عن أحد فكذلك الصيام وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين فيقبل قضاء الولي له كما يقضي دينه ففصل في المسألة وذكر أن الصيام الفرضي يلحق بالصلاة فكما أنه لا تقضى الصلاة عن الميت لا يقضى الصيام عن الميت أما النذر فهو بمنزلة الدين فكما أنه يقضى الدين عن الميت فكذلك يقضى النذر عن الميت وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الحديث مطلق وهذا هو الأصل فيه هو الحديث مطلق ولم يريد ما يقيده هو مطلق في النذر وفي غيره وليس ما يقيده إلا فتي عائشة وابن عباس وهل قول الصحابي يقيد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مسألة تنظر في علم الأصول طيب والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين هذه من المسائل التي اختلف فيها أئمة السلف وذهب الجمهور إلى أن الإطعام لازم في حق من لم يطق الصيام وقال جماعة من السلف بل الإطعام منسخ وليس على الكبير يعني الذي لا يطيق الصيام ليس عليه إطعام بل هو لا يصوم وحسب وليس عليه إطعام وقال الإمام مالك يستحب له الإطعام وهذا مبني على آية وعلى الذين يطيقونه في دية طعام مسكين أو مساكين وعلى الذين يطيقونه في دية طعام مسكين هل هذه الآية منسوخة أم لا؟ طيب ما ورد في الصحيحين وهو الصحيح والراجح إن شاء الله تعالى ما ورد في الصحيحين من حديث سلامة بن الأكوع أنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام من سكين كان من أراد أن يفطر يفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها معنى هذا الكلام أن هذه الآية في نزلت في الأول فكانت وعلى الذين يطيقونه أن يقدرون عليه إطعام المسكين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فالذي يطيقه يقدر عليه يمكنه أن يفطر إن شاء ولكنه يطعم وإن صام هذا لا شيء فهمت؟ قال حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها الآية التي بعدها وردت بعض الأحاديث في أن المقصود بها هي قول الله عز وجل فمن شاهد منكم الشهر فليصمه وهذه فيها الأمر بصيام رمضان فما بقاش لم يبقى عندنا لم يبقى التخير إن شئت صمت وإن شئت أفطرت وأطعمت مسكينة لم يبقى هذا التخير بل ورد الوجوب الناسخ للتخير وهذا هو الوارد كما قلنا من حديث سلامة بن أكوع في الصحي وعليه الجمهور وإنما خالف فيه ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال كما عند البخاري ليست هذه الآية منسوخة ليست منسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكين وهذا رأي لابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه ولكنه مخالف لظاهر ظاهر الآية لأن قال ليست منسوخة وإنما هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما والآية فيها وعلى الذين يطيقونه وأن يقدرون عليه ويستطيعون صيامه فلا شك أن هذا مخالف لظاهر الآية لذلك تكلف بعض الناس فقالوا يعني هناك لا حرف لا النافية أن لا محذوفة من الآية وأتوا على ذلك بشواهد من شعر العرب وغير ذلك تدل على أنه يمكن أن تحذف كلمة لا هذه وتكلف آخرون وهذا كله مبني على أنهم أرادوا التوفيق بين قول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه أو أراد الانتصار لقول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى، عنه. والصحيح أن يقال إن الآية ظاهرها، فهمت؟ لا يدل على ما قال قاله ابن عباس رضي الله عنه، فإذا ابن عباس هذه فتيا منه وهذا اجتهاد منه والصحيح خلافه وهو أن هذه الآية منسوخة وأنه قد نسخ الأمر بصيام شهر رمضان وعليه فيقال ليس هناك دليل يدل على الإطعام على وجوب الإطعام لنوضح المسألة جيداً ليس هناك دليل يدل على وجوب الإطعام بالنسبة للكبير الهرم الذي لا يستطيع الصيام فأول الأقوال في هذا الباب كلها ومع أن المسألة يعني فيها استدلالات ومسائل متعددة في الفقه ويعني أصول الفقه وغير ذلك المهم عندنا أن يقال إن قول الإمام مالك ليس ببعد وهو أن يقال يستحب الاطعام عن كل يوم يستحب الاطعام وقد يكون هذا من باب مراعاة الخلاف أو الخروج من الخلاف وإلا فليس هناك دليل على وجوب هذا الاطعام والله أعلم صوم التطوع يستحب صيام ست من شوال لحديث من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال فذاك صيام الدهر هذا حديث عند مسلم وغيره من حديث أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه وقال أهل العلم إنما خص في بيان الفضيلة التشبه بصيام الدهر لما يعني خص لما أراد أن يبين فضيلة صيام الست من شوال بين أنها توازي صيام الدهر قالوا لأن صيام شهر رمضان الحسنة بعشر أمثالها فصيام شهر رمضان يوازي عشرة أشهر وست من شوال يوازي شهرين فعاد الأمر إلى أن صيام رمضان زائد ست من شوال يوازي تقريبا صيام سنة كاملة. فهذا هو صيام الدهر. وظاهر الحديث يدل على أنه يكفي في هذا الصيام أن يكون في أول شوال أو في وسطه أو في آخره. وليس هناك ما يدل على وقت من هذه الأقات دون الآخر. وكذلك ظاهر الحديث على أنه هذه الأيام تكون متتابعة أو متفرقة ليس هناك دليل على اشتراط أن تكون متتالية والله أعلم وتسع ذي الحجة يعني الأيام التسعة الأولى من ذي الحجة وذلك الحديث حفصة عند أبي داود وهو سنده حسن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر ويوم الاثنين والخمس وأول اثنين, عفوا وأول اثنين من الشهر والخمس فهذا حديث حسن وفيه ما نريد الاستلال عليه وأما ما أخرجه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط تعني بذلك عشر ذي الحجة ما رأيته صائما في العشر قط فكيف يجمع بين الحديثين يجمع بأن يقال أن عدم رؤيتها لا يستلزم العدم وأن المثبت مقدم على النافي كما تقرر في الأصول كذلك قد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوم يوم عرفة يكفر لما يوم عرفة لأن يوم عرفة هذا داخل في هذه الأيام أيام ذي الحجة المذكورة صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة وصوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية وهذا حديث صحيح. قوله هو محرم لحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الصيام بعد رمضان أفضل فقال شهر الله المحرم وهذا حديث صحيح عند الإمام مسلم وغيره وأكدوا أيام محرم هو بدون شك يوم عاشوراء لما ورد من الأحاديث المتعددة في بيان فضله. مثل الحديث السابق الذي ذكرناه ومثل كذلك حديث حديث في الحين البخاري ومسلم هذا يوم عاشوراء هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه أي ليس فرضا وأنا صائم فمن شاء صام ومن شاء فليفطر وكذلك يلحق بعشرة التسعة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك عند مسلم أنه لما أمر بصيامه قال الناس يا رسول الله هذا يوم يعظمه اليهود والنصارى فقال ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص أشد الحرص على مخالفة اليهود والنصارى في الصغرة والكبيرة قال إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمن التاسع فلما, فلما يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشعبان هذه المسائل كلها أسردها وأذكر دليلها لأنها ليست من المسائل المختلفة فيها بل الأحاديث فيها واضحة وليس فيها كبير خلاف وشعبان لما في الصحيحين من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله وكما ورد في الحديث الآخر أنه ما كان يتم صيام شهرين إلا شهر شعبا والإثنين والخميس لحديث عائشة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الإثنين والخميس وهذا حديث صحيح أخرجه هو الإمام أحمد وهو موجود كذلك في السنة وأيام البيض لحديث أبي قتادة عند الإمام مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، ثلاثة من كل شهر، وصيام رمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، وعند الإمام أحمد رحمه الله تعالى بيان هذه الأيام الثلاثة، لأن اختلف أهل كذلك في معنى هذه الأيام ثلاثة من كل شهر، فبين الحديث الذي سوف نذكره عند الإمام أحمد أن مقصود بها هي أيام البيض. قال إذا صمت من الشهر ثلاثة فصب ثلاثة عشرة واربع عشرة وخمس عشرة وهذه هي الأيام التي يستحب صيامها من كل شهر وأفضل التطوع صوم يوم, صوم يوم وإفطار يوم لحديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال له صم في كل شهر ثلاثة أيام قلت فإني أقوى من ذلك أقوى يعني أكثر من هذا فلم يزل يرفعني يعني من درجة إلى درجة حتى قصم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام وهو صيام أخي داود عليه السلام هذا هو صيام داود عليه السلام صيام يوم وإفطار يوم ويكره صيام الدهر لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد ويعني في حديث عند الإمام النسائي لا صام ولا أفطر لا صام من صام الدهرة ولا أفطر وكذلك الحديث المعروف عن القوم الذين تقالوا عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوا عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنظر كل واحد منهم أن يصوم أن يصوم الظهر أو إلى غير ذلك ما هو معروف في الحديث فآخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وأصوم وأفطر وقال بعد ذلك فمن رغب عن سنتي فليس مني فبين أنه يتبرأ صلى الله عليه وسلم من الذي يربأ بنفسه عن أن يوافق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أو يتقال عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيّن أن هذه هي سنته فمن أعرض عنها أو رغب عنها فليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ولا يذب الله من مثل هذا الوعيد ويكره كذلك إفراد يوم الجمعة بصوم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرد يوم الجمعة بصوم كما عند الإمام مسلم لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصوم من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم والحديث هو واضح جدا ويوم السبت لحديث في مسند الإمام أحمد وفي السنن كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا في افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء سجر فليمضغ يعني من لم يجد شيئا إلا قليلا جدا من الطعام فليأكله ولا يصوم يوم السبت هذا الحديث فيه الناهي عن صيام يوم السبت وهذا حديث صحيح فقيل إنه منسخ، طيب وما ناسخه؟ ناسخه حديث آخر حديث أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم فكما أنها أيام عيد للمشركين يعني اليهود والنصارى يعني يحتفلون ويأكلون وغل ذلك فهو مخالفة لهم يصوم يوم السبت والأحد طيب فكيف يجمع بين الحديثين لأن الدعاء النسخي لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع يجمع بأن يقال بأن المنهي عنه هو إفراد يوم السبت بالصيام أما صومه مع يوم قبله أو يوم بعده فلا حرج فيه وهذا الجمع أولى من أن يدعى نسخ الحديث ويحرم صوم العيدين وهذا أيضا واضح لحديث أبي سعيد في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم النحر وهذه مسألة إجماع لا خلاف فيها وأيام التشريق أيام التشريق على القول المختار هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر وقيل يوما وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق كما في حديث نبيشة الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل فهي أيام أكل وشرب لا أيام صيام وكذلك من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا لم يرخص في أيام التشريق أي صمنة إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. واستقبال رمضان بيوم أو يومين هذا أيضا حرام. لحديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا لا يتقدمنا أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه. وهذا قلنا عند البخاري ومسلم بل ورد النهي أكثر من ذلك من الصيام منذ انتصاف شعبان إذا انتصف شعبان فورد النهي عن الصيام كما في حديث أبي هريرة مرفوعا باللفظ إذا انتصف الشعبان فلا تصوموا وهذا كله محمول على من لم يكن يصوم صياما عاديا له قدرج قد عليه كذلك قال عمار بن ياسر من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح والظاهر أن له حكم الرفع وهذه كلها أحاديث قوية في الباب ولا معارضة لها قوله رحمه الله تعالى عن الاتكاف إنه يشرع يشرع الاتكاف وذلك ل ما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كما في صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده فذل على مشروعية الاتكاف وهذا ظاهر من هذا الحديث وظاهر من الآية كذلك وأنتم معكِون في المساجد إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على مشروعية الاتكاف يصح ويصح في كل وقت وفي المساجد في كل وقت لما يصح في كل وقت لأنه لم يرد دليل على تخصيصه بوقت دون آخر أو على وجه التحديد لم يرد دليل على اشتراط وقت دون الآخر فإنه قد ورد دليل في استحبابي وتأكيدي أن يكون الاعتكاف في وقت دون آخر ولكن لم يرد ما يدل على اشتراط هذا الوقت لذلك ف ليس هناك ما يدل على أنه يشترط أن يكون الاعتكاف في وقت معين وفي المساجد طيب اتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف ولم يخالف في ذلك إلا من شذ من يعني كما ذكر الحافظ في الفتح محمد بن عمر بن لبابة المالكي فهو قد شذ وقال بل يصح الاعتكاف في كل مكان وهذا خلاف ما اتفق عليه العلماء وهو قول شاذ. إذن اتفقوا على مشروطية الاعتكاف في المساجد طيب مشروطية المسجد للاعتكاف ولكن اختلفوا فيما بعد هل يجزئ الاعتكاف في كل مسجد أم هناك مساجد خاصة يكون فيها الاعتكاف دون غيرها وهي المساجد الثلاثة أو المسجد الحرام فقط طيب الجمهور ذهبوا إلى عدم اختصاص الاعتكاف بهذه المساجد الثلاثة بل أنه يصح في المساجد كلها واختلفوا فيما بينهم أن يكون في المسجد الجامع أو المساجد التي تقام فيها الصلاوات وغير ذلك من, من الاختلافات التي لا يهمنا تفصيلها وفيها أقوال متعددة من أراد الرجوع إليها فقد ذكرها الحافظه في فتح الباري وذهب حزيفة بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى أن الاعتكاف مختص بالمساجد الثلاثة فقال فأخرج الإمام البيهقي في السنن والإمام الطحاوي في مشكلة الآثار أخرج عن أبي وائل قال قال حذيفة لعبد الله يعني حذيفة بن اليمن قال لعبد الله بن مسعود عكوفا بين دارك ودار أبي موسى أبي موسى الأشعاري يعني عكوفا بين دارك ودار أبي موسى يعني في المسجد الذي بين دارك ودار أبي موسى وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فقال عبد الله لعلك نسيت وحفظ وأخطأت وأصاب هذا الحديث كما قلنا أخرجه البيهط والطحاوي وقال الذهب بعد أن ساقه في سير أعلام النبلاء بسنده قال عنه هذا حديث صحيح غريب عالي يعني عالي في السند لأنه وقع له للإمام الذهبي بسند عالي طيب إمام الذهبي صححه كما ذكرنا وقريب منه أيضا حديث آخر عند الإمام أبي بكر بن أبي شيبة في مصنفه وفيه نفس الشيء أن حذيفة يقول باختصاص الاعتكاف في هذا المسجد الثالثة وفيه أنه يرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ذهب عطاء إلى أن الاعتكاف خاص بمسجد مكة والمدينة، وذهب سعيد المسيب إلى أنه خاص بالمسجد الحرم. فكيف يرجح بينه يعني يرجح بين هذه الأقوال الصحيح هو أن قول حذيفة هذا قول قوي، وإن لم يذهب إليه الجمهور وإن لم يقول به الجمهور فهو سنة يرفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن صح هذا الحديث هذا هو الشرط الوحيد ان صح هذا الحديث عن حذيفة يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إبرة بما روى حذيفة بن يمان ولا عبرة بعد ذلك بما قال عبد الله بن مسعود لعلك ألا وكذا لأن هذا الشهادة من عبد الله بن مسعود لأنه رأى الصحابة الآخرين كلهم يخالفون في هذا الأمر فقال لعلك ألا كنسيته وأخطأ ونسيته وحفظه إلى غدر وصح أن هذه لو فتحنا هذا الباب لا إن لا يعني تركت كثير من السنن لتواهمي أن راويها قد نسي أو لم يحفظ أو غير ذلك فإن صح الحديث سنده إلى حزيفة بن اليمان وأنه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقول هو وقوله وهو اشتراط الاعتكاف اشتراط المسجد الثلاثة الاعتكاف والله أعلم وهو في رمضان آكد سيما في العشر الأواخر منه وذلك لما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ولكن هل هذا شرط ليس بشرط لما أسلفنا بل قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نظرت كنت نظرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فأوفي بنذرك أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فأوفي بنذرك فاستفاد من هذا الحديث أن الاعتكاف هنا الذي وافق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره هو اعتكاف في ليلة فإذا لا يقال بأنه يشترط الصيام في الاعتكاف لأنه ظاهر جدا أن الليلة ليس فيه صيام فإذن يجوز الاعتكاف من غير الصيام ولا يشترط الصيام في الاعتكاف وإن كان آكد الاعتكاف وأفضله ما كان في العشر الأواخر من رمضان وهو بطبيعة الحال يكون مع الصيام ويستحب الاجتهاد في العمل فيها يعني يقصد بذلك العشر الأواخر من رمضان لحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل كله يعني قياما وأيقظ أهله وشد المئزر على قولين في معنى قوله صلى الله عليه وسلم شد المئزر هل هو كناية عن ترك الجماع أو هو كناية عن التشمير والاجتهاد في القيام والعبادة وغير ذلك وهذا حديث صحيح متفق عليه وقيام ليالي القدر للحديث الصحيح من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هو في في الصحيحين وليلة القدر قد اختلف في تعيينها على أقوال كثيرة جدا فاقت الأربعين قولا ولكن الراجح من بين هذه الأقوال كلها أن ليلة القدر تلتمس في العشر الأواخري من شهر رمضان وفي الأوتار من هذه العشر الأواخر على وجه الخصوص ويستحب في ليلة القدر أن يدعو بدعاء علمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عمني إلى غير ذلك من أحكام ليلة القدر المعروفة التي لا أدخل في تفصيلها ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة لما ثبت أن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا إذا كان معتكفا فهو لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان وهذا مما خلاف فيه وهو أن المعتكف لا يخرج من حال اعتكافه إلا عند الحاجة لذلك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير شعبان كله نعم قول عن يوم, يوم قبل رمضان نعم, نعم. لا قبله هذا حرم لا لا صام يوم شكر كل الرسول يريد ان تصوم من رجب يعني محمولة لأنه لم يصوم لم يصوم يعني صام أكثره، بقى <تصفيق> أنا، ها؟ <ماله؟ الولي>. أيوة. <تصفيق> أيوة. هذا هو اللي هو؟ الوالي، إيه يعني تصوم من أهلك منك، إيه نعم. لذا هذا أول قول، يعني هل هو المعني هنا هل المقصود هو القرابة مطلقا نعم، المقصود هو أقرب الناس إليه، أنت؟ لأنه لم يأتي تعيين معنا الولي هنا. فالبقصود هو قرابة وهذا قريب من الحج يعني الوالد مثلا أو الأم أو غير ذلك فهذا نفسه يعني الوالد أقرب الناس إليه يصوم عنه <تصفيق> <تصفيق> ما أدري لا أدري Okay. <تصفيق> <No. تصفيق> نعم اذا هذا التفصيل اشنو قلنا احنا قلنا بأن الحمله والمرضع ملحقة بالمسافر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن الحمله والمرضع الصوم معنى هذا ان هذه رخصة إذا ثبت هذا الحديث وهو إن شاء الله ثابت، لأنه حديث صحيح، أن أنها رخصة للحامل مطلقة وللمرضع مطلقة، فهمت؟ فإن شئت أخذت بها وإن شئت أن تت يعني تتحرى نفسيها وتتبرع أو ذلك فلا تعملوا بهذه الرخصة إلا عند الخوف على نفسها وعلى جنينها، فهذا حسن كذلك وإن ذف هو وأنها رخصة. <تصفيق> okay، هكذا بهذا الله لا ما, أتكلم. ما أتكلم. راح نعطي تفصيلات الليل كيف تصيب لي ما تصيب انت بكالوريا قلت لك المسائل أعطيتك الأدلة وأعطيتك الخلاف فهمت فقلنا الأحواط إذن أنه يطعم أنه يطعم يعني هل عليه الاستحباب أو فقط للخروج من الخلاف والإحتياط لدينه على وإلا قولين ف شوف المسائل التي يكون فيها خلاف من هذا الشكل لا تنتظر قون الراجحة هكذا بسهولة يعني أنا نثرت لك الخلاف ونطمئن له قلبك خذ به ثلاث أيام بعد العيد ثلاث أيام ثلاث أيام أيها دار شفت نار شفت نار شفت نار إيهي واحدة مم. مم. مم. مم. لا هو استدل يعني أتى بالأدلة وكذا ولكن قال يعني أن فكما أنه لا يصلي عنه هذا شيء آخر تتكلم عن الصيام الولي عنه ياك. من ماتوا عليه يصومون يصوم عنه وليه قال فكما أنه لا يصلي لا يصلي عن الميت فكذلك لا يصوم عنه يعني صيام الفرض لكن هذا تقييد يعني الحديث مطلق حديث مطلق وإن كان له وجه يعني ما بارضي حديث مطلق ليس فيه تقييد بكونه صوم فرض أو صوم أو صوم نذر فيبقى لا إطلاقه لا هذا شيء آخر فهمت لأن لا هنا هنا بنيه لها الصيغ كلها كل نص الصيغة كلها هل تقول أن تضلل ولا لا أن لا تضلل؟ أص يسأل في اللغة العربية <تسأل في> الصيغة كلها وش يجوز فيها حذف لا أو لا أو لا أو لا, أو لا يجوز؟ أما احنا نتكلم عن صيغة أخرى وش حذف كلمة لا جائز مطلقا في جميع الصيغ. ده لأن الصيغة مختلفة وعلى الذين يطيقونها مشي وهي الا تظل له لأن تظل له هد أن هدي فهمت؟ أن وبعد هذا في شيء ولا خبر شيء آخر مسألة في اللغة العربية مشي مشي نفس الشيء مشي نفس الشيء لذلك رد أهل هال هال التعليق هذا يلحق له بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يزكى كرفتم فعه الذكر أما من استنفأ أنت له تصدى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 في أيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفرة من أي شيء خلقه Minuko fetting, hol a kórofa, kórofa, kórofa, summa, ما أمره بل ينظر الإنسان إلى طعامه أن صب بن الماء صب ثم فشققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعينبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق ظلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت وَمَنْ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ bi kulli mrin لَبِشْرٌ وَوُجُودٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا ظَلَمَرٌ تَهَقَّقَتْ رَأَتْ أُولَئِكَ هُمْ مُلْكُ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 وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قتلت وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس عس والصبح إذا تنفس إن غول قول رسول كريم ذي قوة عند الله مطاع ثمامين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وَمَا قُعَ عَلَى الْغَيْبِ